Bismillah. ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ZANG EN لهم غير قل ان لتكفرون بالذي خلق قل في يومين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَوَضَعَ رَكَامًا فِيهَا وَقَدَّرَ فيها أقول 124. فقال لها وللأرض اكتيا طوعا أو كوها 125. قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات I'm mm -hmm. انت العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماوات وذينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدر أولقوم فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة No فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدْ لفضيله الدكتور محمد وَأَمَّا فَوْدُ فَاذَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَرِ جئنا وجينا الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون da 121. وهو خلقكم أول en Allah فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا <تكفروا> رَبَّنَا أرنا الذين أظلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدام نزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا I'm uh -huh. Waarom ga ik In the الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قلت إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب لفضيله <تصفيق> الدكتور منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن بظلّ من العبيد، من عمل صالح فلنفسه، ومن أذى. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسه قنوط ولئن أذقنا them ولئن جعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ أَغْرَضَ وَنَآ وَإِذَا مَسَّهُ فذو دعاء عليم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفر ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في there right. yeah.